وتكلمنا في المرة الماضية على أن التزكية هي من أهم الوظائف التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سورتي الأمرون وسورة الجمعة قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورة الجمعة وقال أيضا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بعد ذلك تكلم الشيخ على معنى التزكية التي هي إحدى وظائف النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن التزكية تعني تطهير النفس وتطيبها وتنقيتها من القبائح، فالنفس الزكية هي الطيبة الطاهرة بعيداً كل ما يدنس النفوس من غش وحقد وحسد وظلم وسخيمة. تكلم عن المعنى أصل هذا المعنى اللغوي، اللغوي. وبعد كده ذكر أن طالما أن الزكاه هي طيبة والطهر والبعد عن الدنس، فالتوحيد وتسكية. وده كلام مهم جداً. إننا لا يعني نحول تزكية النفس وتطهير النفس والوصول إلى سموه النفس عن الدنائس بمجموعة من الأوراد المبتدعة أو العبادات اللي بيكون فيها مشقة عن النفس لا التزكية تأتي بالشرع والشرع عبارة عن توحيد وعباد فلذلك مهم جدا كلام الشيخ أن التوحيد تزكية علم التوحيد ينبغي أن يكون في حقيقة أمره وفي واقع هذا المتعلم لهذا العلم أو الدرس له أو المخالط لمفاهيمه أن يكون يحدث أثرا في قلبه هو أثر التزكية لذلك الشيخ قال فالتوحيد التزكية لأنه اعتراف وإقرار بالإله الواحد الذي لا رب غيره وعرفنا التناقض اللي ممكن يحصل عند بعض الناس إن هو يمدح بعض النفوس أو بعض الأشخاص وهي منكرة لوجود الله عز وجل طبعا ده يكون في نوع كبير من التناقض كيف تسم هذه النفس وهي تنكر خالقها وهي تؤدي يعني تتنعم بنعم الله عز وجل ثم تشكر غيره وهي تأكل من رزق الله عز وجل ثم تنسب الفضل إلى غيره لا شك إن فيها هذه النفوس فيها نوع من الخبث ومن الدنس وليس هناك حق أكبر من الله ولا أجل ولا أظهر منه عندك الذي لب وعقل وإنكار الله عز وجل وجحده والشرك به أكبر الرذائل والتدسية لذلك قالت علامة إنما المشركون نجس النجسة المعنوية المعروف يبقى إذن التوحيد هو أصل التزكية خلاص لذلك لا عجب إن الدعوة السلفية تجب أول أصل من الأصول عندها هو أصل التوحيد نحن بنوصل علمية التوحيد والاتباع والتزكية فالتوحيد والاتباع الحقيقيان يؤديان للأمر الثالث ألا وهو أمر التزكيه ماشي أما إن اكتفينا بمجرد الشعارات والمظاهر أو الدراسة النظرية فهذا الأمر بعيد كل البعد عن المقصود من هذه العبادات ومن هذا التوحيد قال والعبادات كلها مالية أو بدنية ما هي إلا عمليات تزكيه لأنها تربط القلب بالخالق عز وجل وتذكره به وبذلك تحصل التقوى للقلب ومن اتقى وخاف ربه وابتعد عن المحرمات والمحرمات قاذورات وفعل الخير طيبة وإحسان وبر وعدل لذلك كانت الصلاة على رأس هذه الأعمال ليه؟ لأنها بتتكرر في اليوم والليلة فتحدث عملية التزكية خمس مرات في اليوم على الأقل خمس مرات في اليوم تزكية عن طريق هذه الصلاة قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم ذكر المصنف فتوى الإمام أحمد ببطلان الصلاة في الأرض المرصوبة لأن ده مخادع شخص مخادع بيدعي أنه بيزكي نفسه وغاصب الأرض التي يصلي فيها فأجمل بك وأحرى بك وأوجب عليك قبل أن تصلي أن ترد الأرض المرصوبة إلى صاحبها وأيضا ذكر الحديث الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تصلي وتصوم ثم تؤذي الجيران يبعزا ما هو انتفاعها بالصلاة والصيام كيف يكون انتفاع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار ثم سئل عن امرأة اخرى يعني ليس كسرة الصلاة والصيام لكنها تصلي المكتوبة يبقى الاصل موجود وتصدق بأتوار الاقط يعني شيء يسير ولا تؤذي احدا قالها من اهل الجنة هذا المعنى ايضا يعني مذكور في موجود في حديث لكن اسنده ضعيف اللي هو من لم تنهه طبعا مفهوم الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ففي يروى بسند فيه ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم من, من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له خلاص طبعا مش من ناحية البطلان يعني من ناحية القبول ماشي ان صح الحديث ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه إذن المقصود من الصيام ليس الجوع والعطش وإنما تزكية النفس والوصول للتقوى ذلك أن الصائم الذي راقب الله بزعمه في تركه للطعام والشراب ولم يستطع أن يراقبه في قول الزور والعمل بالزور مبطل في ادعائه خوف الله عز وجل وتقواه كلام اللي اللي في رمضان كيف تمتنع عن اللي هي الحاجات اللي في الأصل مباحات لكن كامتثلت امر الشرعي في الامتناع عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولا تمتنع عن المحرم في كل وقت يعني بتمتنع عن الطعام والشرب والشهوة والحاجات اللي في الأصل مباحة في بقية الأوقات ولا تمتنع عن قول الزور ولا تمتنع عن العمل به ولا تمتنع عن الغيبة والنميه لذلك هذا الذي يدعي أنه يصوم مخافة الله عز وجل مبطل في الدعاء لو أنت بتخاف ربنا يبقى زي ما صبت الأكل والشرب وهي في الأصل أشياء مباحة في غيرها من الأوقات فتسبل المحرم بالاتفاق أو في كل الأوقات زي قول الزور والعمل به بعد ذلك بيقول لذلك لا يجوز لنا نفصل بين عبادات الإسلام وغاياتها غايات العبادات تحصل التقوى وتذكية النفس ما ينفعش تكون بمعزل عن أداء العباد لا يجوز لنا أن نفصل بين عبادات الإسلام وغايتها وثمرتها فنظن أن أعمال القربات مقصودة لذواتها وبذلك نفرغ العبادة من ثمرتها وغايتها بل قرن الله عز وجل دائما بين العمل والثمرة كما في الصيام قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الثمر لعلكم تتقون وقالت على عن غاية العبادة يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ده في مطلع سورة البقرة ففهم من هذا أن غاية العبادة كلها التقوى وقد عبر الله هنا لعل التي تفيد الترجي والله لا يرجو شيئا لأنه ما شاء الله كان ولكن الرجاء هنا بالنظر للعابد يعني لعله في حقك أنت لعلك تتقل لها عز وجل لعلك تحصل هذه الغاية من هذه العباد لأنه ليس كل مؤدي لهذه العبادة متقيا بل المنافقون يؤدون الطاعات والعبادات ظاهرا وهم كافرون جاحدون أداء العبادة الظاهرة وحده لا يكفي للحكم لا يكفي للحكم بالانتفاع الشخص منها وإنما أداء العبادة مع تحقق الغاية والغاية هي التقوى ونفهم من هذا أيضا أن من لم تحصل له هذه التقوى مع أداء العبادة كان غاشا في عبادته مبطلا لها لذلك العلماء دائما يقولوا أن من علامات قبل الطاعة التوفيق إلى الطاعة بعدها خلاص يبقى الإنسان يراجع نفسه إذا لم يحصل ثمرة العبادة بتحصل التقوى وأنه ينتفع بهذه العبادة ويرى ثمرتها وأثرها يبقى يراجع نيته فيها ويراجع كيفية أدائها فمن شأن العابد أن يكون تقيا خائفا من ربه محسنا وهذه التزكيه الطيبة والطهر وهذه التزكيه والطهر والطيبة والطهر والعبادة قد وضعت لذلك ولا يكون المرء طيبا طاهرا بغير عباد فرض أن المرأة السابقة ان في بعض الناس يقول لك اللي بيصلي بصوم ذو الفم أنا ولا بصلي ولا بصوم وقلبي أبيض زي زي التلك. زي الفل لا ما احنا بنقول ان لا ينفك هذا عن ذاك ادعاء نظافة القلب والدعاء التزكية بدون عبادة لا يصح والدعاء ان العبادة المجردة تحصل يحصل بالانسان التقوى يعني بدون ان يسعى لذلك او يحصلها بالفعل في قلبه برضه لا يصح لابد ان يكون الاثنان مقترنان ولا يكون المرء طيبا طاهرا بغير عبادة بغير العباد إن الطاعة من التزكية فطاعة الله الذي له الفضل علينا والمنة والنعمة هي أول صور المعروف والإحسان والاعتراف ولذلك لا يتصور زكاة يعني تزكية وطهر بغير طاعة الله واجتناب نواهه وقد تكرر معنى العبادة للتقوى أن الهدف والمقصود من العبادة هو التقوى هذه النظرية أن العبادة لتحصيل التقوى تكررت في آيات كثيرة من القرآن كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الغرض من فعل القصاص والنظر في هذا التشريع أن يحصل الإنسان التقوى قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به سلوك سبيل أهل السنة والجماعة ووحدة المسلمين وعدم تفروقهم ولزوم صراط الله عز وجل واتباع السنة المحضة والعضة عليها بالنواجز كل دي ايه منهج وعبادة واتباع المقصود فيه في الآخر مش لاستعلاء على الخلق مش اننا ملتزم والناس دول فجار شوف ياخلي اللي ما يعرفوش ربنا شوف الفاجر الفاسق اللي بيقول كذا كذا لا هي القصة مش مش التباع السنة للاستعلاء على الخلق ووجود نوع من الايه اعتبار النفس اللي هو ان دي نفس زكية لا القضية قضية كما قال تعالى ذلك وموصاكم به لعلكم تتقون شيخ الاسلام تامية دايما يعبر عن الأمر ده بان دين الاسلام دين قائم على معرفة الحق ورحمة الخلق رحمة الخلق اما تشوف انسان بيعصي الله عز وجل ايه اللي بتجده في قلبك التغيز عليه والحنق منه ورغبة في افتراسه ولا الشفقة ورحمته وإن هو يعني لعله يعني لا لا يدري ولعله غلبته شهوته ولعنه لو عرف الحق لتتبعه وكان أفضل مني فيعني سبحان الله يتذكر دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني إنما مثلي ومثلكم كرجل أو قدرن فجعلت الهوام والذباب تتساقط فيه خلاص وأنتم تتساقطون في النار وأنا أخذ بحجزكم عن النار تخيل كده في حفرة والناس بيش ياخد بلعا ما تقع اللي عنده شفقة بقى الناس دي بيعمل ايه بياخدهم أنا أخذ بحجزكم عن النار بي... لما بياخد بحجزه عن النار ده بقى وهو بيقع في المعاصي والشهوات بيضربه ولا ب... ب... برحمة هي دي الرحمة بقى إن العاصي ده هو رايح يقع في النار وانت بتنقذه ممكن تشتد عليه احيانا تاخده جامد بس في النهاية شدة دي للايه برضو للرحم شدة من أجل أن ترحمه أيضا ليس انتقاما ولا تغيزا ولا كبرا ولا استعلاء قال وبهذا نصل إلى هذا المعنى الثالث من معاني التزكية وهي أن شرائع الإسلام كلها من توحيد وعبادة وصلاة وصيام وزك وزكاة وحج وبر والدين وصلة أرحام ونهي عن الفواحش والمنكرات ومعاملات تحقق العدل والإحسان ما كل ذلك إلا لتحقيق هذه التزكية وهذه هذه الأوامر والنواهي إما أن تكون هي بذاتها من أركان هذه التسكية ولا واجبها وإما أن تكون مما يورث هذه التسكية ويؤدي إليها. يبقى في عباداتها تجد فيها معنى التزكية والخشوع مباشر في في العبادة نفسها مثلا عبادة قيام الليل عبادة الصيام فيها نوع من الخشوع اللي الإنسان بيجده بشكل مباشر وفي تشرعات تؤدي إلى هذه التسكية بإبعاد الإنسان مثلاً عن مواطن الفحش والمنكرات زي ما مثلاً معروف دايماً أن شرع الإسلام اقتضح حواجز متعددة بين الإسلام بين الإنسان وما بين الوقوع في الفحشة أو في المنكر مثلاً مسألة الزنا ومعروف أن الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا مجرد القرب ممنوع طيب إيه الحواجز اللي هتخلي الإنسان لا يقترب أصلاً الحجاب الشرعي ومنع الاختلاط ومنع مصافحة الأجنبية وغض البصر كل دي حواجز ومنع الخلوة بالمرأة ومنع سفر المرأة من غير إذي ما حرم منها كل دي حواجز ووضعها الشرع تكون بينك وبين الايه؟ الفحشة والمنكر مسافات فلذلك اللي بيقع في هذه الفحشة وفي هذا المنكر بيكون بيستحق أقصى العقوبة ليه؟ لأنه يتجوز حواجز كتير ما بقاش فيها فجأة تكون تظن مثلاً أن الوقع في الزنا في العام الأغلب بيكون تجاوز كل الخطوط في العام الأغلب كل حاجة يعني ب ب ب في مرحلة تعدى مسألة النظر وفي مرحلة تعدى مسألة الخلوة وفي مرحلة حتى يصل إلى هذه الجريمة الشنيعة فلذلك يستحق أقصى العقوبة لأنه تجاوز كل هذه التحذيرات من الشرع ووقع في النهاية في هنيعة طيب وده يؤدي للتزكية الزي بطريقة مباشرة كل ما هتبعد عن هذه الأمور هتجد في قلبك الراحة وتجد في قلبك الطمأنينة والخشوع لله عز وجل ومما يدلك على هذا المعنى جليا بحيث لا يترك لنفسك فيه شبهة أن تعلم أن الله عز وجل وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم لقد كان هذا الخلق متمثلا في العمل بكتاب الله حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان خلق القرآن كما سيد الذي تضمن كل أنواع التزكية كما جاء في صحيح البخاري أن سعد بن هشان سأل السيدة عائشة عن خلق رسول صلى الله عليه وسلم فقال كا فقالت كان خلقه القرآن يعني يعمل بالقرآن تاليا له عاملا به مستحبا لمعانيه ليل نهار وهذا معناه كأن خلقه القرآن ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وحصر الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته في هذا يعطيك الدليل الكامل على أن رسالة الإسلام كلها رسالة للتزكية والتطهير إلا الأثار في ذلك الشيخ ذكر حديث واحد إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق لكن الأحديث والأثار في ذلك كثيرة جدا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصالح الصائم القائم وصح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله خيركم خيركم لنسائهم أو خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي يعني في المعاملة مع المرأة وغيرها من الأثار والأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحض على مكارم وحسن الخلق إذا علمنا أن الإسلام دين تزكية وتطهير وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا لهذا فقد فيجب علينا أن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم قد أتم هذه التزكية منهجا وعملا يعني إيه؟ يعني أفضل منهج لتزكية النفس ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقول لا ده في, إيه؟ في مناهج روحية ورياضات ومثل هذا ممكن تكون خارجة عن الشرع بس بيحس معها برقة في قلبه خلاص يحس مثلا هو قاعد في حضرة كده هم أعمالين يتطوحوا كده يقول لك بس في أحاسيس يوعى ما حاسب مش هتحسها الله في المكان ده قطعا هذا من الدجل وهذا من تلبيس الشيطان عليه ان هو يحس بالخشوع أو بالخضوع أو بحضور القلب في معصية الله وده من أكبر أنواع التلبيس ان الإنسان يقع في معصية ويستمتع بها ويظن ان ده هو الحق فلذلك قال نعلم أن الله عز وجل قد أنه صلى الله عليه وسلم قد أتم هذه التسكية منهجا وعملا لأن الله أتم دينه ونعمته على رسوله والمؤمنين كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومعنى هذا أنه لا يجوز الإحداث فيها كما هو الشأن في جميع شؤون التقرب أيوة. أي شيء يزاد فيه يقصد في معنى القرب هو تقرب معنى القرب يعني التقرب الله عز وجل فيما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو ده معنى البدعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد حتى لو استحسنه بقلبه حتى لو زاد معه خشوعه طالما إحداث في الدين بما لم يشرع إحداث في الدين في التقرب بما لم يشرع فهذا من البدعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن الإحداث في العبادة يؤدي إلى الفساد والإنحلال فضلا عن أنه مرفوض غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى طيب أنا الصيام بيحدث مثلا نوع من الخشوع في القلب طيب ما نواصل لليوم الثاني عشان الخشوع يزيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال يبدأ إحداث في الدين ما ليس منه فهو رد يبقى مردود يبقى بدعة طب طالما الصلاة مثلا فيها نوع من التزكية يبقى يزود بما يعني مثلا حتى في صلاة الفريدة مثلا يزود بما يشق على المصلين مثلا طيب مش عايز تزكية نفسك مشروع في السنن صل قيام الليل وطول زي من تعايز تطوع وطول زي من تعايز لكن على المصلين النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشق عليهم كما هو معروف في حديث معز وقد رأينا كيفا فتح هذا الباب على المسلمين فدخل منه شر مستطير وبلاء عظيم فمناهج إصلاح النفس والتربية التي اندرجت تحت اسم التصوف قد جمعت في طياتها بلاء لا حصر له ولا حد مشكلة مشكلة إن, الـ الـ أن يقصر الناس اللي عايزة نوع من السمو الروحي وعايز نوع من الصفاء الروحي ان هي لا تجد ذلك أو تظن أنها لا تجد ذلك إلا في المناهج الصوفية في المناهج الصوفية اللي بتتكلم دايما على إصلاح القلب ورقة القلب وحضور القلب وا وا وا وا ويدندنون ليلى نهار حول هذا ما فيش مشكلة لكن أن يتبع هذا بأفعال وأوراد لم تشرع هو ده المشكلة هو ده المشكلة. قال وامتد الفساد من حقل التربية والأخلاق والتعبد إلى وضع الحديث وعايز بقى يجيب بقى للحاجات البدع اللي هو بيعملها فامتد ذلك إلى وضع الحديث وإفساد العقيدة وتحطيم الشرع الذي سموه بالظاهر وفتح الباب للخرافات والخزعبلات والترهات ثم وقوع الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى ثم الفلسفات الهالكة كالقول بوحدة الوجود والحلول وغير ذلك من عقائد الفرس والهنادك من الهند يعني ثم إسقاط التكليف جملة والقول في القضاء والقدر بمراد الله مطلقا حيث جعل المطيع والعاصي سواء بل فضل العاصي على الطائع كل كلام ده معينه كلام واضح بطلانه لكن كل الكلام ده من خرافات الصفية في مسألة تزكية النفس والوصول للحقائق الكلية كما يدعون مثل هذا حتى يصل كما ذكر الشيخ إلى إسقاط التكاليف جملة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يبقى اليقين غاية وصلت لليقين في وجود الله يبقى العبادات دي ملهاش لازم طبعا ما وصلت لليقين يبقى صلي أو ما صليش ملهاش, ملهاش مشكلة يعني. طبعا الشيخ عبد الرحمن الخلق بيحلنا إلى كتابه الممتع الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة اللي هو فصل فيه رد على هؤلاء الصوفية في بدعهم في باب العقائد وباب المعاملات وباب العبادات وباب الأذكار والأوراد وده من أوسع الأبواب اللي, اللي دخل منها الضلال على الصوفية وأيضاً أبواب المنامات والحكايات يعني الحاجات دي بيفتحوا فيها الباب لدرجة أن هم يعني إيه بيأتوا بالعجائب يعني وفي مقابل هذا الفكر الصوفي قام الجمود الفقهي الذي جعل النصوص حرفيات مرادة لذاتها وظواهر لا معنى وراءه من عايز أقولك برضو النصفية يعني مش هقول معزورين بس هذا الأمر أتى في مقابل إيه؟ أتى في مقابل إن في ناس ما راهاش غير يعني إيه؟ تلاوة النصوص تلاوة مجردة تلاوة مجردة بدون انفعل بها وبدون تأثر بها يعني مثلا بعض اللي كانوا يرون الحديث سابقا هو كل همه السند العالي خلاص وتجد بقى كلام العلماء المتقدمين في النهي عن الجري وراء السند العالي والحديث ده بإسنده بإسناد كذا وأنا عندي إسند أفضل واللي أفضل من إسنادك وأنا معايا سند عالي كل الكلام ده مش ممدوح لذات وهو ممدوح العبادة واللي ممدوح التأثر بهذا وتزكية النفس ذلك كان يا حبيب معين. رحمه الله يقول يا أهل الحديث المحدثين اللي عملين يقولوا وطلاب الحديث عم يقوله من كل حتة وأنا معاه خمسين ألف حديث كان مشهور في أيامهم يعني مسألة ايه التكاثر بـ بـ بالحديث والعلو بالإسناد يبقى معاه حديث بإسناده بس فيه مثلا إيه إسناده منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ستة رواه طيب ممكن سفر للمحدث الفلاني يبقى أقل خمس رواه يوم يبذل المال والجهد وبتاع عشان إيه يجيب الإسناد بطريق أعلى ده اسمه الإسناد العلي والنازل يعني كل ما كان اللي بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم العدد أقلي يبقى ده سند عالي بينه وبين النبي ثلاثة بينه وبين النبي اتنين فده بالنسبة لهم سند عالي جدا يعني فكان بقى يهي الطلاب يأتونا من جماع الأفاق ليحيى بن معين وغيره من المحدثين عشان يطلبوا الأسند العالي فكان يعيب عليهم ويقول يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث اعملوا من كل مئتي حديث بخمسة أحاديث. طب انتوا عملياً تجيبوا من هنا وجيبوه هنا. تبيش بهم؟ اعملوا من كل مئتي حديث ما هو زكات الحد زكات الملق ده ونص في المية. يعني كل مية اثنين ونص يبقى الميتين خمس فهو بيقول لهم اعملوا من كل مئتي حديث بخمسة أحاديث. عملت روب تاع وجمع من هنا وهنا وهنا ومش شايفين عليكم أي شغل أو يعني ما فيش فيش حاجة واضحة في السلوك. فده عيب في مسألة الوقوف على ظاهر النصوص والاهتمام بجمعها والتحصيل يعني الأمر ده مش عايزين نقول إنه موجود إلى حد ما في زمن خلاص يعني الاهتمام مثلا بعلوم القراءات والتحصيل القراءات ده ممدوح قطعة خلاص لكن نجد اهتمام بالأسانيد ومعايا سند ومعايا كذا ومعايا كذا لكن لو هذا الأمر لم يقترن بعمل وبتزكيل النفس يبقى ضاع للوقت خلاص ما احنا يسا حكينا عن واحد الاسبوع اللي فات معاه عشر قراءات صح؟ ولم ينفعهم ذلك يعني ناس الله ان يهديه ويرده إلى الحق لكن القصة مش قصة كثرة علم ولا كثرة حديث ولا كثرة أسانيد ولا علو وأسانيد ماشي؟ ولا جمود مع النصوص فلذلك قال إن الفكر الصوفي اللي بيهتم و وواواواوا وينبز النصوص وينبز السنن جه في مقابلة فكر تاني جامد وقف على النصوص ومش مهتم أصلاً بعمل القلب ولا بأثر هذه النصوص على القلب في مقابل هذا الفكر الصوفي قام الجمود الفقهي الذي جعل النصوص حرفيات مرادة لذاتها وظواهر لا معنى وراءها وخاصة بعد أن صبت أحكام الكتاب والسنة في قوالب من صنع البشر أشبه بقوالب التقنين وبعد أن بعد الناس عن المصدر الأصيل كتاب الله وسنة رسوله تعاملوا مع هذه القوالب الكلامية البشرية ولم يشعروا تجاهها بتلك الرهبة والتقديس كما يكون التعامل مع كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم ولذلك سهل عليهم التحايل على هذه القوالب أيها طبعا دي إشكالية في الجمود الفقهي عند المتأخرين تجد غايته دراسة متن الدليل غايته دراسة مثلا متن أبو الشجاع غايته دراسة وحل ألفاظ المدونة دي نصوص أو يعني متون فقهيه كبرى عند المزاح. مذاهب الحنابلة والشافعية والملكياء وغيرهم. طيب دايما كانت وصية الشيخ الحويني ربنا يحفظه مد بالصحار عفينا. إن أنت عايز عايز النصوص الشرعية وأثرها في القلب اطلع لفوق اطلع لفوق تجيب من النص مباشرة وتستضيء بشروح العلماء وترجع لكتب المتقدمين. لكن الناحية أهمنا حفظ متن كذا حفظ متن كذا حفظ المتون لا شك برضو يعني عشان برضو ما نخلدش أوراق حفظ المتون مطلوب ومفيد. لكن ما يبقاش التقتل على حفظ النص وإنما الأهم والأنفع هو العمل به ماشي؟ و... وأيضا يكون دايما ارتبطنا بالنصوص بالوحيين الكتاب والسنة لأن فيهما النور أما النصوص البشرية يعني متن الدليل ومتن بالشجاع والمدونة كلها نصوص لمن؟ العلماء قد يعترها النقص أكيد يعترها النقص أما الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كتاب كتاب الله عز وجل قال ولم يشعروا تجاهها بتلك الرهبة والتقديس قطعا لأن كلام بشري كما يكون التعامل مع كلام الله وكلام رسوله ولذلك سهل عليهم التحيل على هذه القوالب فأحلت معاملات كثيرة ظاهرها العقد الشرعي وباطنها الحرام من ذلك بيوع العينة ونكاح المحلل والربا في صور البيع والزنا وبصورة الهبة دون ولي وإشهد كل ديات هتيجي على كلام المذاهب ممكن تخرجها تخرج يعني تمشيها يعني على مذهب أبي حنيفة لا اشتغلت الولي في اللي في النكاح وعلى مذهب مالك اللي شهد غير مشتغل في النكاح خلاص يبقى مطلوب اللي بقى إيه بقي من شروط النكاح اللي والقبول مشروط النكاح أربع القبول خلاص والولي والشهدي خلاص أربع شروط تفضل اللي ما هو الإمام أبي حنيفة ما بشتغلتش الولي والإمام مالك ما بشتغلتش الشهود يبقى ينفع نتحايل على مذاهب العلماء وفي النهاية بصورة الهبة أو بصورة الزواج العرفي أو مثل هذا ويكون فيه تحليل للزنا وغير ذلك بيع العينة ونكاح المحلل بيع العينة ان هو يقول له بعتك الحجة هي بشيء الفلاني خلاص ثم يبيعها لها الآخر مرة أخرى مؤجلة بثمن أكثر يبقى ده نوع من الإقراض بفائدة لكن فيه تحايل على البيع مثال أنت عايز مثال دلوقتي علي عايز اقترض من محمود ألف جنيه محمود بيقول له لا أتأخذها ألف تردها ألف وخمسمية طب إزاي يا عم ده ريب حرام يقول له طب بس هنسلك الساعة دي تشتريها قال له بس أنا أعيش فلوس قال لي بس اشتريها بس بألف ويبقوا في زمتك اشتريها بألف وخمسمية ماشي يبقوا في زمتك قال له ماشي وياخدها بعدين يرجع هالو تاني بألف تشتري انت الساعة دي بألف هو, هو اه اه اه اه اه علي خدها منه بألف وخمسمية مؤجلة ماشي بعد ما خد الساعة قال له تاخدها انت تاني بألف قال له ماشي وقمت الساعة وخد الألف كده خد الألف وبقى عليه كام 1500 يبقى هيرد الألف 1500 والساعة أو, الع... أو... أو... أو السلعة مش واحدة ده العين مش مقصودة في البيعة أصلا ده هي حيلة عشان يتحايله على الرب ده اسمه بيع لإيه العين يبقى بيع العين أنه يدخل سلعة لتحليل الرب ماشي طبعا ورد في النهي على فكرة الشفعية بيحلوه مش بيحلوه يعني بيصححه بيقولوا حرام ولكن البيع صحيح لأنه منطبق عليه شروط البيع ده الشفعية ولكن ورد فيه النص الصريح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أثناء البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا لدينكم الحديث معروف طيب ونكاح المحلل معروف النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له رجل طلق ا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيأتي برجل واشترط عليه أن, أن يتزوجها ليحلها لزوجها الأول يعني تزوجها ثم يطلقها ليحلها لزوجها الأول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن التيس المستعر فقالوا من هو يا رسول الله قال المحلل لعن الله المحلل والمحلل له دبع العين ونكاح المحلل والغيبة في صورة البيع طبعا معروف تحليل الريبة اللي فيه برضه تحايل على الشرع النهاردة والزنا بصورة الهبة دون ولي وإشهاد ثم توسع الناس في اتباع الأقوال والآراء فأصبح كل قول في الدين حجة ما دام أنه لشيخ ما أو لعالم ما اتكلمنا في المسألة دي قبل كده أن بعض الناس يقول لك إيه أنا مقلد وقلد أي حد وإن ده من التقليد المزموم أنه هو يقلد في الباطل أو يقلد مع وضوح الحجة أو يقلد من لا وبذلك ضعف الوازع وانهدم ركن الأخلاق وفسدت مناهج التزكيع التي ما جاء الإسلام إلا لأجلها يبقى في النهاية بنقول منهج السلام في يقوم بين المنهجين السابقين ولا عايزين إغراق في اللي هي الصوفيات بقى والحضرات والدروشة اللي هي الاهتمام بالجانب القلبي حتى النص لدرجة الدروشة ماشي ولا عايزين جمود جمود وتبقى الدراسة النظرية إن إحنا عايزين إيه حفظ النصوص وحفظ متن وسمع يا جدع وبتعه ويطلع الشارع ما هوش, ما, ما هوش ملتبس أو ما هوش متلبس بنتائج هذه الدراسة على قلب. فلذلك المنهج السلفي يقوم بين منهجين: منهج التصوف ومنهج الظاهر الفقهي. فيحل التزكية محلها من دين الله فيجعلها غايات المسلم يسعى إليها ويتخذ لها الوسائل المشروعة مهم جدا عايز تزكي قلبك بس بالوسائل المشروعة دون ابتداء في الدين وإدخال فيه من الوسائل اتخذ لها الوسائل المشروعة التي جاء بها الكتاب والسنة فلا تزكية بغيرهما ولا تزكية دونهما أبدا وبذلك يبطل في هذا المنهج جميع الاجتهادات العبادية والسلوكية التي ابتدعت في المنهج الصوفي من الانفراد في الخرائب والقبور والعيش على طعام بعينه الشيخ بقى بيذكر أمثلة لرياضات صوفية كانوا بيعملوها الصوفية الأوائل الصفية بتاعلي من دول بتوع فتى ماشي كان زمان فعلا ممكن الصفية يشقوا ويشدوا على أنفسهم بشكل مبالغ فيه بحيث ان هو يضر نفسه ويعمل حاجات لا يستح حد من البشر الصفية بتاع النهاردة لا يعني الصفية بتاع النهاردة بتاع فتى مش ما حش عندهم شغائض صوفية ولا غائض مهلا بيحد، فزمان بقى كان يعني يقول لك توقف تركي يوم تفران كان يصوم حتى أخضر يصفر لغاية ما يجيله صفرة يحصل عنده تلف في الكبد الكلام ده ممكن طبيا يحصل يصوم يجوع بشدة لغاية ما يحصل عنده تلف في الكبد فيجيله صفرة يقول لك يصوم حتى أصفر وأخضر طب هو الشرع عايز منك كده لا طبعا يقول لك فالشيخ بيذكر أمسله هو بقى بيقول من الانفراد في الخرائب والقبور طب ماشي ما احنا النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا المشروع في هذا الامر قال ايه كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروه فانها تذكر الاخره يبقى مطلوب منك ايه تزور القبور للاعتبار والعذر والسلام عليكم خلاص لكن الانفراد في الخرائب والقبور والعيش على طعام بعينه بعضهم يحرم على نفسه اللحم مثلا كلش لحمه او اكل نوع معين او او هكذا والعزلة مدة محددة وترك النظافة والتطهر عارفش جبا منين دي ودي تؤدي للتزكية ازاي وترك الكلام والجلوس في الشمس وتعذيب النفس بشيء لم يأتي به الشارع وقراءة الأذكار المبتدعة موضوع الأذكار الصوفية دي باب بقى ايه ما بيخلص وكل طريقة عندها ايه اوردها بتاعتها يعني ده الورد بتاعة الشيخ الفلاني وده الورد بتاعة الشيخ الفلاني وتلاقي بقى فيها الايه الالفظت ايه حتى يعني ايه نحن دائماً بنقول الذكر ب... من... من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ي... يعني الإنسان يدعو بما شاء بس يفضل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم طيب إنت عايز تدعي من... من عندك إدعي بكلام ليس فيه مخالف لكن المشكلة اللي يدخلوا فيه كلام مخاليف مفهو كلمات ما كركدان مش كركدان كلام كده يعني تبدأ إيه لك دي أصر لدنية أنت تقولها وبس ما تفهمهاش أنت طالما قالها الشيخ فلان ودائماً يعتمد على إيه على المنامات والأحوال والأكاذيب والوضع يقول لك ده فلان قالها وكان مش عارف حصل له إيه فحصل له إيه ونقعد نخترع بقى قصص إن فلان فلان قالها وكان عليه دين فربنا أدى عليه دين وفلان فلان قالها وكان مغموم فربنا فرجهم ويبقى نشتغل بنظام التجربة بقى وقراءة الأذكار المبتدعه والرقص والغناء والسماع الشيطاني الذي أصبح من لوازم الطريق الطرق الصوفية وكذلك يبطل المنهج السلفي هذا السعي الضال وراء ما يسمى بالفتوحات والكشوف. برضو باب عظيم من أبواب الباطل في التيار الصوفي أو الفكر الصوفي اللي هو فتح باب الضلال بأن ده كشف وأن ده إلهام وأن ده يعني عايزين يقولوا حاجة زي الوحي كده أنتم ما تفهموهاش ماشي؟ التي ما هي إلا وساوس شيطانية وأفكار فلسفية إلحادية كشفنا زيفها في كتابنا الآن في كتاب الفكر الصوفي في ضوء كتاب السنة فارجع إليه لتقف على هذه الحقائق العجيبة ويبطل خلاص كده كلمنا على ابطل المنهج السلفي لطريقة التزكية الصوفية في المقابل ويبطل في المنهج السلفي هذه الظاهرية الجامدة التي تتعامل مع نص وتنسى أهدافه وغاياته وهذا الفقه الأعوج الذي جعل كل قول في الدين حجة وكل فتوى لا دليل عليها حكما شرعيا وبذلك استحلت المحرمات وفسدت مناهج الإصلاح وأظلمت النفوس وخبى فيها نور الوحي السماوي كتاب الله وسنة رسول للأسف الأسف, لا أجد مثالا لهذا إلا بعض دارسي العلوم الشرعية في الأزهر للأسف أنا بدور على مثال بيبقى فيه الجمود, الجمود ده إنه هو بيدرس عشان ياخد الشهادة يعني طلبة الأزهر النهاردة وطلبة بعد المعاهد الأزهرية والكليات الأزهرية بيدرس كتب يعني تنقى بها الجبال لكن تجدوا في واقع السلوك العملي إيه؟ مش ملتزم بهذا الأمر خلاص؟ وما والمنهج اللي بيتربع عليه في الاستحلال أي, أي حكم طالما قلب قائل للأسف الشديد أفرز عندنا نماذج متخرجة من جامعة دينية جامعة دينية وهي مش هقول لا تمت إلى الدين بصلة بس, بس بتحط صورة سلبية عن الملتزمين أو عن المدرسين للمناهج الدينية ف... وطبعا ده مش, مش أمر عام لكن هو سمة وجدت في الأزهر إن, بنجد إن بينسب إلى التدين الناس مش منتسبة للأزهر وبينسب إلى الانحراف ناس كتير جدا من المنتسبين للأزهر طب ماذا أفادتهم هذه الدراسة للأسف كانت دراسة جامدة فلذلك لم تثمر ثمرتها والمنهج السلفي للإصلاح والتربية والسلوك والتزكيه لا يصلح مثلا أعلى في هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو أطهر البشر نفسه وأعلاهم مقاما وأقومهم خلقا وأرشدهم طريقة ومنهجا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا ولذلك يجعل هذا المنهج السلفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلقه هي الأساس بعد كلام الله في التزكية والتطهير والاتباع وكذلك يجعل سيرة الصحابة الأول يعني منهم أفضل الأولياء نحن نتكلم بقى في, في الاسترشاد في التزكية الروح والطرق الروحية السامية دي بالأولياء نشوف كنا ونعمل زيهم فهم منهم أسمى الأولياء وأفضل الأولياء قطعا هم الصحابة رضوان الله عليه أفضل البشر بعد الأنبياء أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير الناس خير الناس في إيه في الخلق برضو وفي تزكية النفس مش في العلم بس ولا في العبادة بس لا في الخلق وفي تزكية النفس برضو فمن كان مقتديا فليقتدي بهؤلاء بدلا ما تقتدي بقى بأوراد الجيلاني ولا ولا ولا ولا فلان ولا فلان وفلان وتعطي تجيب أوراد مبتدع ومخترع ما أنزل الله بهم من سلطان فعليك بالشرب الأول الصحابة رض فلذلك يجعل صيرة الصحابة الأول ورجال الصدر الأول الذين تمثلوا القرآن والسنة قولا وعملا وخلقا قدوة في التزكيه هم دول قدوة بتوعي في التزكيه فهم المثل الحية لزكاة النفس وطهارتها لا أنسى أبدا الإشكال اللي كان دايما الشيخ الحويني أو الشيخ الحويني حل لنا أو حله على مستوى الشخص حتى أن أنت لما تقرأ في كتب الزهد والورع خلاص تتعق. تيجي تقرأ مثلا في الزهاد وهؤلاء مثلا في زمان من بعد عصر التابعين كده تتعقد تحس الناس ده يعني يعني أنا ما عرفش عمل كده فبعد تقعد تقعد زمانا في تقعد, تقعد لا أكيد هم كان أحوانهم خاصة وإحنا بايزين فاحنا مش عرف نعمل زيه لكن الشيخ كان يقول لا الأمر ده فيه كتير من الزهد والورع ده فيه تكلف أصلا فيه تكلف عايز الزهد والورع كما أراده الله عز وجل انظر لحل الصحابة ما كانش عندهم اي نعم التكلف خلاص والزهد الحقيقي والورع الحقيقي والعبادة والتبتل والانقطاع كما كان الصحابة رضون الله عليه اما ما زيد بعدهم في عصر التابعين او تابع التابعين ده كان في, نوع في كتير منه في نوع من الغلو في الدين في نوع من الغلو وحاجة مما لا يطيقها البشر ممكن واحد منهم يستحملها في نفسه ويطبقها على نفسه هو حر هو حر لكن ان تكون قدوة يأتسي بها الناس من بعده هي ده المصيبة إن إحنا نعقد الناس تيجي تقرأ مثلا في كتب وكان رحمه الله ويقول جيب لك بقى حاجات لا لا يطقه البشر إلا أفراد أو قلائل وهو يأخذ نفسه بهذه العزيم لكن إن يقول ده منهج الناس تقتدي به من بعده لا لا عايز تقتدي عليك بالصحابة رضوان الله عليهم فهم المثل الحي لزكاة النفس وطهارتها ولا يقاس بهم من بعدهم أبدا فهم خير القرون وأنفعها للمسلمين ويأتي بعدهم اتبعون بإحسان والعلماء العاملون في كل عصر وفق ذلك المنهج السلفية الذي شرحنا أصولها ونفل فالعلماء الذين اتبعوا منهج الكتاب والسن توحيدا واتباعا وتزكية ولم يقعوا في الشرك الظاهر أو التأويل الباطل أو, أو ضلال, الس ضلال السلوك وترهات التصوف هم القدوة مش بقى إيه. أولياء الصوفية وغيره وبهذا يتحدد المنهج السلفية في التزكية أنه امتثال حقيقي لا ظاهري صوري لكلام الله وكلام رسوله وإحنا لن نمل ولن نكلم من ترداد هذا الأمر إن العلم اللي بنتعلمه إن طالب في معهد ابن تيمية انت درست خلصت كتاب كذا أو درست كتاب كذا حاببت بتحط نفسك وتشوف أنت نفسك أين وصلت انظر إلى قدر امتثالك بهذا قدر امتثالك بهذا مما درست ونعني بالامتثال الحقيقي الذي يكون ظاهرا وباطنا حقيقة لا تصنعا تكون دي سجيتك دي عدتك دي طبعتك منتش بتتكلف لا نفاقا زكاة وطهرا لا خبثا ولؤما طيبة يستحق المرء معها أن تسلم عليه الملائكة ملائكة الله على باب الجنة الله أن يكون منهم يقولون لهم طبتم فادخلوها خالدين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الأبرار الصالحين قولوا قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إلي والاخر بتمشي ليه اخوانا بعد اذنكم مش في درس مش في درس بعد العشاء لا في درس بعد العشاء أنا بقول لي اخويا بتمشي ليه فيعني اخوانا درس النحو يعني أتمنى ان الأخوة تحرص على حضور الدرس يعني. نعم ما خدوش بعد العشاء خالص ازاي بس الشيخ عصام بييجي؟ ما بيبدأش بعد العشاء İnşallah شاء الله الشيخ عصام جاي بعد العشاء ان شاء